يقول كان قصلك عذابي لا توصي حريص الزمن مايقصر وانت فيك بركه لا تعاند تراني صرت مثل القريص ماحد راح صوبه والعذاب ا ن ه ك لمعه ا ل ش و ق فيني مثل لمع الفصيص والقدم س ق ت ه ا ل ك والطريق قسلكه كان صلك وطحت برمش عينك قنيص يوم شفته غدا بالقلب صوت ا ب ك ه جيت بفر منك و ث ر مالي محيص اثر سهمك تعدى ل ل ح ش ا وادهكها شدمك بقدرك وبغلاتك بخيص من كثر زود حبك طحت وسط شبكه أ ن ت وينك ترى الدعوه غدا تحيص بيس وين راح الذكاء والفكر والتكتكه خل قلبي بحبك يا غناتي يهيص وبين روحي وروحك وقف ا ل م ع ر ك ة ماهو بشرط من دش البحر صار غيص كم وكم واحد ي شاف البحر واربكه اشتوت كبدي وصارت تبعدك حميس و ق ل ق ت قلبي بصدري تقول اتركه ه ا ل أ م ل انطفه نوره وباقي بصيص والعمر فات دوره والزمان ادركه صح قلت ابتعد لا شك منتب رخيص ما تناساك عقلي دام فيه ا ح ر ك ه ما ياثر عذولا جاع يونه نفيس راح مني وكفه بالقهر يفركه يا حبيب ا ل ج ع ن ي من غلاته خ ب ي ص ل ح عيوني وطن والروح ل م م ل ك ة ما ع ل ي غير شوفك يا حياتي ن ق ي ص هاك خيط ا ل م ح ب ة ما علي غير شوفك يا حياتي ن ق ي ص هاك خيط ا ل م ح ب ة وبيديك امسكه بين همن و ت ف ك ي ر و ح ظ عويص كل من قال خله قلت كيف تركه كيف يخلي حبيبن ف ا ل م ح ب ة خليص فارض ان احترامه والحنان ا م ل ك ة لو جعل لي ر س ا ل ة وسط مخبل قميص بدري اني اتجافي وزع الفبركه يوم قلت ابتعد والله متى ن برخيص كيف يرخص مقام اللي هواه ا ح ب ك وكان قصدك عذابي لا توصي ص ر ي الحريص